ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وَقَالَ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به نولاء ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون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 وكي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل يقص المدينة يسعى قولا يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فخرج إنيلك من الناسحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما ووجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنت حك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا إِن أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْ هَذِ خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جنٌّ ولا مدبرًا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 ولسنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم سَبِإِ آيَاتِنَا بَيِّنَاتِ قُلُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ فَأَوْقَدْ لِيَهَا مَا نُعَلَّ الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُسَاوٍ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بخائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 وَمَا كُنْتَ ثَائِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 وَلَقَدْ وَضَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عليهم قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤثون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 ما ووينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعو شركاءكم فدعهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن جنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 إِنَّ الَّذِي ثَرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرُدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُرْآنُ رَبِّكَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك